تموج بحار النغم بالعديد من لالي الالحان طارت في غفله من الزمان عن ملاحظه الاذان والغواص يجمع لكم بعضها الان في عقد بجيع الألوان غواص في بحر النغم غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم أمار الشريعي أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم. وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث ندقق ونتأمل في الفترة الأخيرة فقدنا كلنا صديق عزيز واستاذ كبير وشخص غالي علينا الحقيقة مش بس كفنان ولا كمطرب لا على المستوى الإنساني كمان فقدنا مطربنا الكبير محمد رشدي أنا شخصيا علاقتي بالأستاذ الرشدي علاقة كبيرة ووطيدة والحقيقة يصعب عليا حتى ألخصها أو أتكلم عنها شفنا مع بعض أفرح كتير وشفنا أحزان كتير واشتغلنا مع بعض أيام وليالي كتير وسيرنا وتعبنا وشقينا ونجحنا والحمد لله أنه في اخر السنين من 3-4 سنين كده الحمد لله ربنا وفقني ولحنتيل لحن في احدى الليالي المحمدية علشان يعني تتم هذه العلاقة اللي بيني وبينه وتاخد كل اشكالها انا اشتغلت وراك موسيقي واشتغلت جنبه كملحن او معاك ملاحن وكنت جنبه دائما كصديق هو كان جنبي كصديق عزيز على واتصور ان انا كمان كنت احد اصدقاء الاعزاء استاذ أول ما سمعته زيكم كلكم أو أول ما لفت انتباهي زيكم كلكم كانت قولوا لمأزون البلد كنت وقتها طفل صغير وكنت بحب الغين وغين وروشة كده ومفرفشة لكن الحقيقه مش هي دي اللي أنا ناوي أزعها النهاردة مش قولوا لمأزون البلد وفكرت كمان يعني يعني قلت إنه الإعلام كله اهتم بشغل الأبنودي وبليغ مع رجدي والحقيقه هو شغل جدير بالاهتمام عشان كده انا قلت لا يعني خلي الحلقة دي للناس اللي عملت شغل فعلا جميل قوي برضه مع رجدي وفي نفس الوقت ماكنش عليهم نقول تركيز اعلامي كبير طيب اذا مش هنقول قولوا لمقزون البلد لكن هقول تاني أغنية لفتت انتباهي كطفل صغير للأستاذ رجدي الغنوة دي انا اول مرة سمعها فكرة ما سمعتهاش في الازاعة سمعتها كان حفلة معمولة اليوم الكفيف في دار الحكمة كان الأستاذ بيحي هذه الحفلة وكان راح متبرعا هو الست أحلام الله يرحم الجميع كانت في دار الحكمة زي ما قلت وغنى فيها ملعين دي حابة كان يمكن سنة واحد وستين يمكن اتنين وستين إنما الغنوة طلع قبلها يعني ربما طلع تسعة وخمسين وستين ملعين دي حابة تأليف صحبي العزيز عليه كمان عبد السلام أمين الشعر الكبير والحان برضو صحبي واستاذي الاستاذ محمد الموجي مش ملاحظين انه يعني كلمة الله يرحمه كترت اوى معانا الله يرحم الجميع ورحمنا احنا كمان من العين دي حبة غنوة يمكن عين الموجي الفاحصة التقطت المطرب الشعبي محمد روشدي قبل كل الناس قبل جميع الملحنين عمله غنوة شعبي شيك شيك جدا من العين دي حبة دي فأنا بس فرق عالكلام الأول. بس يا سيدي. مالعندي حبة والعندي حبة. وأعرف يا هاجر طبعي الأحب. أدي المذهب كلمة صغيرة جدا. تت تت تت تت تت تت تت تت. مالعندي حبة مالعندي حب. يا هاجر طبعي الأحب. الكوبليات مش بنفس. عبد السلام كان قصة بقى في الشغلنا دي. يعرف يعمل سنتريات يعرف يعمل تشكيلة. بس يا سيدي شكل متساويه. خاص مصالح واعتبر وسامح. يحلى الغرام ثلاثه هم القرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام خلي بالك بقى من التركيبه خاصم وصالح قفية داخلية اهي خاصم وصالح اعتب وسامح صالح سامح يحلى الغرام قفله ميميه طيب القرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام يبقى لا ولا والخصام طيب والبدر دايما نشتاق إليه لو في سحابة دارت عليه واعرف يا هاجر طبعا احبه. طب يا ترى كوبليت تاني كتب بنفس الطريقة ولا ما كتبش. بص يا سيدي. لما تجافينا اسأل علينا ما تكونش قاسي. تجافينا اينا اسأل علينا اينا برضو ما تكونش قاسي بسي المرة دي. وحبه حبه ده احنا احبه ولا انت ناسي. يبقى ابه حبه يعني احبه ولا انت ناسي زي قاسي. ده انت حبيبنا غالي علينا وازاي تسيبنا وتكون ايه نسينا واعرف يا هاجر طبعا لا اذا الكلام خفيف وظريف وما فيوش حاجة ااا تحتاج منك يعني اقصد اقول طلع على القلب مباشرة على طول وطلع على الابتسامة لازم تبتسم وانت بتسمعه طيب دخلت المزيكا المزيكا من مقام النهوان الفرقة اللي بتلعب كل اغاني رشدي ربما جميع اغاني رشدي او يعني تعالى نقول الغالبية العظمة من اغاني رشدي الفرقة اللي بتلعب فرقتي اللي انا شرفت باني انتمي لها وكون عضو فيها الفرقة الزهبية بقيادة اخونا العزيز موسيقر صلى حرة وقتها طبعا انا كنتش لا انا كنت لسه طالب في ابتدائي يعني وقت الغنو دي وقت ما لعين دي حبة فما كنتش لسه انتميت للزهبية لكن بنقول انه الغنو من مقام النهواند مقام الدومينير بتبتدي بنقر على القانون تن تن تن خبطات كده ومزيكا مزيكا روشه جدا الايقاع بيتراوح ما بين الفوكس تروت والمقسوم الغناء بتاع رشدي هنا لاحظوا بقى صوت الشباب فيه وهو منور صوت رشدي منور تحس انه مكسي مفتوح مكسي طلاوه كده وحلاوه وجو عالي الغنوه نفسها من الموجي غنوه دواره يعني غنوه واحد يعني داير مزيكا عارف المزيكا عايز يعمل شعبي بيعمل شعبي بيعمله بشياكه الموجي خلي بالكم الموجي ده له تاريخ مع الشعبي فظيع ده الرجل اللي عامل مثلا ايه ياثنيه فضه بالذهب واللولي ده اللي عامل وقفه الخطاب سنتين على الباب مرضيش ابويا ده اللي عامل وعامل وعامل وعامل له وشعبي له ما يا بيت ابويا معزتك في عينيا له مذاق خاص جدا لحد النهاردة ما حدش بيعمل شعبي بمنطق الموجي هذا الشعب الشيك اللي مليان وجاع ومليان حاجات حلوة ما بنبعدش عن نهواند في الحقيقة من أول الغنوة لاخرها لكن هنلاحظ ملحوظه انه بالرغم من اتحاد الوزن اتفاق الوزن فين كوبلهين اللي هو اللي هو قاسم وصالح ولما تجافينا نفس الوزن نفس الفكرة تلاتات تلاتات زي ما حكينا بالرغم من كده صعب الفن على الموجي وقال لك لا مش هعمل كوبلي واحد عمل كوبلين هتلاقي قاسم وصالح واعطيني لا لا لا الغرام هتلاقي الكوبلي الثاني لما تجافينا اسال علينا كده يعني ايه في اضيق الحدود عمل تغيير واصبح هناك كبلهن فعلا غنوه جميله جميله جميله وشقيه وشيك وشعبية تعالوا بقى نسمع ملايين دي حبه عبد السلام امين محمد الموجي محمد رشدي دي حبه من اللي عند حبه واللي عند حبه ورفيعها غير طباع الاحبه من عين دي حبه عاصم وصالح وعتب وسامح يحلى الغرام والقرب يحلى والحب يغلى بعد الخصام والبدر دايما نشتهي ليه لو فيه سحابه دارت علي واعرف يا ضبع الأحبة من العين تحب. لما تجفينا اسال علينا ما تكونش قاسي وحبه حبه ده احنا احب ولا انفاسي ده انت حبيبنا غالي علينا وازاي تسيبنا وتكون نسينا واعرف ياها طبع الأحبة بالعين يا حبة والعين يا عيني يا عيني على الحلاوه وعلى خفه الدم وعلى الغنوه لما تبقى حلوه بعد كده نيجي للاغنيه واسمحوا لي في التعبير الاغنيه الصدمه الصدمه بمعنى المغايره المختلفه الخاصه جدا غنوه ايه غنوه تحت السجر يا وهيبه الفكرة ابو الغزاله يقوله تحت الشجر للراجل الابنودي كتبها الشجر ولا عبد العظيم عبد الحق لحنها الشجر ولا رشدي غناها الشجر هي تحت الشجر خطا شائع مصري زي المستشفى كده والشمش وال... وال... عندنا احنا سين شين كتير ساعات منهم الصجر منهم الشجر بقت الصجر لو قال تحت الشجر ايه الغنوه تفقد كتير جدا الحقيقه يعني. فاسمحوا لي هي تحت الصجر يا وهيبة من أول العنوان الأغنية مغيرة ومختلفة وصادمة وأعتقد أن دي الإرهاصة الحقيقية بدور الأبنودي في غنانة ربما في ت على تاريخ الأبنودي كله ربما تكون دي أشد أغاني خصوصية وأقربها إلى طبيعته وإلى عدلة لسانه وإلى منطقه الشعري أكاد أكاد أقول إنه مفيش في الغنوة يمكن بيت مفيهوش شيء خاص تعالوا بصوا تحت الصجر يا وهيبه دي الصجر طبعا يا مكلنا برطقان الصورة جديدة وغريبة جدا اتنين واقفين يأكلوا برطقان تحت الصجر هو اللي ما نعرفش اسمه وهيبه وهيبة واقفين يأكلوا برطقان كحله عينيك يا وهيبة جرح قلوب الجدعان الجدعان اول مرة نشوفها في في الغنى خد بقى يا سيدي من اول الليل بينعس على البيوت وعلى الغطان بينعس ها يعني تأخذه سنة من النوم مش بينام بجد يعني لا يا دوبك كده على البيوت وعلى الغيطان بيفرد بيفرد النوم النوم ال... كلمه ينعس دي من جوانا احنا طيب والبدر يهمس قصاد ينعس اهي ليمين للسنابل والعدان يصر الشاعر يصر الابنودي على خلق جو ريفي مصري مش في حته ثانيه يا عيونك النايمين ومش سائلين وعيون ولاد كل البلد صحيين يا سلام ست وهيبه نايمه ولا على بالها نايمه تمام عينيها مسترخيه وهي نايمة وربما بتحلم احلام جميلة كمان ويعيني على اولاد البلد في المقابل عيونهم كلها صاحيه مفنجلين مفنجلين طبعا في الاغنيه لكن الكلام عايز يقول كده كلها مفنجله كلهم بيحلموا بالست وهيبه وبيحبوها جديد تحت الشجر واقفه بتتعجبي دي برتقانه ولا ده قلبي برده شوفوا التشبيه اللي بين البرتقانه والقلب والبيت اللي واقفه بتتعاجب تحت الشرق الصورة فظيعة فظيعة وما شوفناش ده كنا في غنانه خالص قلبي طرح قدي تاني البرتقانة قدي تاني الصجرة قلبي طرح نور فرح لما رأيت ايه بقى رمشك سارح جديد جديد قوي بص يا سيدي كوبلت تاني يا عيقه ينتي يا نجمه الصبحيه يا عيقه اول مره برضو ده يتقال يا عيقه ينتي يا نجمه الصبحيه خلخال برنه بيعمل ايه الخلخال برنه ده البنت ماشيه ايه اللي بيحصل على الرنه دي يرقص الجلابيه جديد ما تقلش والعقد غله كهرمانيه يا جماعه يا جماعة. بصوا بصوا الصوره العقد غلى هو في الحصاد هو في الغيط كهرماني غلى من الكهرمان والطرحه بالترتر بلالي تحت السجر الى اخره الاخير بقى تحت السجر طل القمر يا للالي شافني حزين القمر ده بص عليا شافني حزين طبعا يا للالي هنا يعني مجرد فرصة, فرصة غنى يعني هو مش قصد بها حاجة مش قصد بها انه الغيب التركي مثلا امانيا يا لاللي لا ماعتقدش كان بيفكر بالطريقه دي لكن هو يا لاللي زي اه يا لاللي في السويس مثلا شافني حزين القمر ده فميل علي وقال لي قال لي ايه بقى عين الجميل منك برضو جديد عينه منك بقى اتهانة تحت الصجر راح تضحك الجنة الى اخر اذا الكلام جديد جديد جديد جديد اللحن كمان جديد منطق جديد جدا في التعامل بنلاقي ال... الرتم المقسوم وعلى فكرة ما كانش السعيدي بقى دخل والحاجات بتاعتنا بتاعت الايام دي يعني كان الرتم المقسوم وبرضه مرة اخرى معنا الفرقة الذهبيه اللي بتشتغل اول ما بيخش عم عبد العظيم عبد الحق الملحن الكبير القسطة الكبير العمدة الكبير اول ما بيخش عام عبد العظيم عبد الحق بيدينا بيلعبوا حاجة اسمها ميجوز يعني ايه ميجوز؟ يعني ناي فوق بيقول, بيقول جواب بيقول عالي رفيع جدا وناي بيقول قرار بتاعه طب ايه فايدة الحركة دي؟ فايدتها تقلب لنا الدنيا مولد تودينا الغيط المصري اما كانوا يتلموا العفاتجية ومعهم الراجل اللي بيرس الموال ويقولوا, ويقولوا واحد قرار واحد جواب الالتي بتتلعب لنا تلالا لالا تلالا لالا الرئيسي بتاعنا وناخد جمله جميله جدا اللي هي تحت الشجره يا وهيبه سهل جدا تحفظها بمجرد انك تسمع الغنو وما ما تحتاجش منك لا وقت ولا حاجه خالص. اقول تحت يا احفظ ترن ترن. منه علينا على طول بيستمر في بيات النواء انا ما قلتش كنا ان احنا بيات النواء برضو مقام شعبي مقام حنين مقام جميل نسبة كبيرة جدا من فولكلورنا المصري في شتى مجالاته آآ آآ معمولة من المقام ده طيب احنا بياتي النواء الليل بينعس على البيوت وعلى الغطان معمولة برضو من نفس المقام استطراد اعلى اعلى اعلى اعلى عندنا تحت الشجر واقف بتتعجب بدي بورتو ولا ده قلبي كل ده بيودينا على الرص ويرجع منه على البياتي أم أم رجوع الكرال لذيذ جدا كرال البنات الموجودين مش كتير هم لكن لكن حلوين أو برضه يع اي ايمتي يا نقص يا, يا نجمة الصبحية بيودينا على مقام القرج غار أو الشوري عرفا والخلب برن يرقص الجلبية ويرجع تاني على البياتي المهم انه ايه بقى الكبلي الأخير اللي هو تحت الشجر تحت الشجر تحت المظاهرة دي المظاهرة دي لو ما كانش عم عبد العظيم عبد الحق ابن المنيا ما كانش عارف يعملها ليه دي بتتعمل عندنا في البلد في السحجه السحجه اللي هي غنى الأفراح يتلفوا الرجال زمان كانوا كده دلوقتي بيقولوا لي انهم بقوا بيجيبوا دي جي بس زمان كانوا يتلفوا ويدخلوا حد يرقص في النص في نص اللفة الادين مشبوكة وبتسقف وبيقولوا حاجة و و ويرددوا يعني مثلا قولوا لا بوهن كان جاعا يتعاشا يقولوا قولوا لا بوهن كان جاعا يتعاشا مثلا عامل هو نفس المنطق الساحجة ده تحت الشجر رجدي يقول يروح وردين تحت الشجر يروح هو مجود. تحت الشجر يروح باما تحت الشجر وكان ممكن يقعد بيها فيها بالدقيقة وبالدقيقتين وبالخمسة وكان بيحصل كده معانا في الحفلات فعلا ينطلق ويقول وهم بيسحجوا حواليه بيعملوا تسحجة حواليه طيب ايه كمان الفكرة بتاعت ده انه نقل من البياتي بتاع النوى لبياتي الدو نقل من الصول للدو والحركة دي حركة فوقها ومقرئين معظم مشايخنا الكبار وخدوهم منهم شيوخ الوقت المعاصرين يعملوا كده يبتدي من بياتي الدو من بياتي الري ويطلع منه على بياتي الصول لو حسبتوها ري مي فا صول نفس المسافة من الصول للدو صول لا سي دو اذا صول لا سي دو زي ري مي فا صول اخوات بعض بالظبط عملها عم عبد العظيم عبد الحق الرشدي وعمل له الاثنين بياتي وطبعا باقتدار شديد رجع تاني للبياتي الاصلي اما رشدي فهو كده بقى ومايجيش غير كده ومايتعملش إلا كده النور نور الشباب صحوة الشباب زهزهه الشباب فتوانة الود الفلاح المصري الجميل ابن البلد الجدع كل ده يرافق صوته يرافقه فعلا لا يتركه للحظة وفي نفس الوقت مطرب جميل جميل مصحصح وفايق وحلو ويحترم اللحن اللي بيوديه اصدقائي المستمعين تحت الصجر يا وهيبه عبد الرحمن الابنودي عبد العظيم عبد الحق ومحمد رشدي وعلى على الغيط فال يهمس للسنا بالويل عدا او العدا الليل بينعش على البيوت وعلى الغيط وعلى والبدر يهمس للسنا بالويل عدا يا عيونك النايمين السقيل وعيون ولاد كل البلد صحيين تحت الشجر وقفة بيت عكبيدي وته انا ولد قلبي قلبي فرح، نور فرح، لما رأيت رمشك سرح. قلبي فرح، نور فرح، لما رأيت رمشك سرح. وحلت تحليتني يا وهيبة، جرحاي بالقتاع تحت. يا نجمة الصبحية يا عيقة يا عيقة يا يا نجمة الصبحية يرنى يرقاصي الجالبية والعقد غلت كهرمانية والطرحة بتتثر ملالية ملالية ملالية تحت الصجر وقفة بتتعجبي دي مرتقانة ولا دا قلبي قلبي طرح Power for شافني حزين ميل علي وقال لي قال لي قال لي عيني الجميل منك بقيت هنة تحت الصجر رحت تضحك الجنه تحت الصجر وقفة بتتعك فيدي ورتقانة ولا دا قلبي فرح، نور فرح، لما رأيت رمشك سرح، قلبي طرح، نور فرح، لما رأيت رمشك سرح، عينك يا يواجهان، جرح قلبي الجدعان. يا سلام يا سلام يا سلام عالجمال والحلاوه وينطلق رجدي وينطلق مصحوبا زي ما قلنا ببليغ حمدي وعبد الرحمن الأبنودي ويطلعونا عدوية ويطلعونا بقى بلديات وسع للنور آية ليليا أمر بيتنا الصغير لخضراني كتير كتير كتير وينتبه عبد الحليم ويقوم ساحب بليغ سحبه شوية لناحيته رجدي يدور على البديل والبديل الحقيقة مختلف البديل له شخصيته وله ايضا استاذيته وله ملامح خاصة به ما كناش شفناها قبل كده في التعامل مع الغناء الشعبي هنا الجديد اللي لنا الأستاذ محمد رجدي هو ملحننا الجميل وموسيقارنا الكبير الأستاذ حلمي بكر الحقيقة مش بس بليغ اللي اللي اللي دور رشدي على رافض اخر علشان يتعامل معاه لا كان ايضا الابنودي نفسه راح رشدي يدور على حد ثاني يكتب له كلام الله اعلم هل كان من وجهه نظر رشدي ان الابنودي وبليغ يتشغلوا عنه بعبد الحليم الله اعلم راي انه زياده الخير خيرين ربما انا ما كنتش عايش معهم هذه الفترة وما اقدرش اقول بالحق إيه حصل بالظبط لكن جبها أخرى فتحها رشدي مكونة من الشاعر الأعجوبة حسن أبو عثمان وملاحن الكبير استاذ حلمي بكر ليه بقول الشاعر الأعجوبة حسن أبو عثمان ده أخواننا كان حلاق وليست هذه بالأعجوبة يعني مش دي اللي خليتني أقول عليه الأعجوبة لكن أنا قابلته حسن أبو عثمان في معهد الموسيقى العربية أيام بداياتي والحقيقة انه راجل غريب يعني اما تقعد معاه تحس انه خاص انه مقفول على حته بتاعته انه له عالمه هو شخصيا اللي يصعب عليك اقتحامه وده عيبان من, من, من غنوتنا اللي حنتكلم عنها دلوقتي عرباوي عرباوي اول تلاقي ما بين صوت رشدي وكلام ابو عثمان والحان مسقر حلمي بكر ليه بقى بقول كده بصوا بس الفكرة أولاً عرباوي أتصور إنه هو البدوي اللي كان القبائل البدوية اللي كانت بتعيش على حدود الأرياف على في بعض البلاد يعني هتلاقوا مثلا سألت سيد حجاب قال لي في المطريات أهلية كان عندهم على أطراف بلدهم في بدو عايشين في الشرقية بالتأكيد عندنا احنا في المنيا في صاملوت في بدو عايشين على على أطراف بلدنا. أعتقد أبو عثمان كان من المحلة ربما يكون كان في الغربية برضو حاجة مشابهه اتصور أن هذا هو العربوي علي الاحوال مش مشكلته هو عربوي لأنه هو نسي الموضوع ما بقاش مهم عنده موضوع العربي اللي هو بيكلمه اللي هو بطلنا في هذه الأغنية لكن الأغنية تحلم أحلام شديدة التقدمية الأغنية عايشه حلم مصري عام غريب جدا الحقيقة بصوا هنا بالصورة يا سيدي من اولنا ولا ولا عرباوي ارمي بياضك خط الاناوي اعبر يا عدي يعني طبعا لا ما كانش في فيه اعبر ولا نكسه ولا عرب اكتور ولا حاجة لا اقصد اقول عدي يعني وان كنت فارس يدهم زمانك المهر مركب وانت معداوي جميل جدا مذهب جميل اوي اذا سنشارك هذا العرباوي في مجموعة من الاحلام ومجموعة من التصورات ومجموعة من الاماني عرباوي يا اصحابي انا عرباوي يا اصحابي الشبه الحلوه السنيوره ام التربيعه بص الصوره ام التربيعه بتغزل باللايه على القوره يا سيدي كماله الصوره بقى وضفاير غارت من القصه يا سلام رقصت على رن الخلاخيل وعيون يا صبايا ما تتوصى ودي كماله الصوره الفظيعه غيه وبتطير زغليل هذه العينين نظرتها عبارة عن حمام زغليل طير من الغية بتبص بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسهل لما يراعيها الى اخره يعني أه... أه... أه... أه... أه... أه... أه... أه... الحلم بدا ب... ابتدى يحكي لنا عن حبيبته ماشي الحلم بقى اهو قلبي يا قلبي يا ابو الحياره والله لعملك شارع وحارة بص الفكرة التقدمي فين بقى أي وقتها ال... ال... هيعمل قلبه شارع وحرق خدوها بعد كده منير قال أنا قلبي مساكن شعبية يعني بس الحياة أخونا حسن أبو عثمان ورجني وحلمي بكر قالوها من زمان و... و... وشارع وحرق أوسع من مساكن الشعبية وشكل الصورة أحلى بصوا وابنيلها عشة بالني الأخضر وابنيلها عشة بالطوب بالني وحبة حبة تصبح يا مرة حبة حبة أنا تحمل كل ما يمكنكم تخيله من شاء وكفاح وعمل واخفاقات ونجاحات الى اخره حبه حبه لا قلب السرقه ولا بالتهليب ولا هب تصبح عمار لا ده حبه حبه باللي يكبر الحلم ليصبح حلما مصريا ازاي لابدور الصحر خضرة وميه وازرع الحنه في ايدها وايديا بقت مصر بقى ما بقتش البيت الشابه الحلوه السنيوره الشبه الحلوه السنيوره تحولت الى مصر خلاص قدامنا ما فيهاش هزار اهدى يا قلبي صبرك عليا نحن لا نقرا الكلام نحن نسمعه اهدى هنا ممكن تسمع اهدى وممكن تسمع اهدى اهدى الاثنين حلوين يعني اهدى يا قلبي صبرك عليا اهدى كل الشطح ذا يا قلبي واهدى يا قلبي يعني ترفق اهدى يا قلبي صبرك عليا كذا كذا بنوصل للكوبليه الاخير المغرم صبابه وقالوا لي اهل الهوى غلابه ولو كانت نغم قلبي ربابه المهم ايه اخره اهم حاجه لا الهنا في طرحه تلي بص بص الكلام راح يتجوزها حيصر الهنا فين في طرحه تلي ويبدر عشهم ياسمين وفولي ويبدر عشنا ياسمين وفولي واخلف ظنكم في الحب يالي فاكرين الهوى دمع وشكاوي هي حاله سعادة إذا من الأول للاخر وحالة استغرق في حلم يتحول فجأة إلى حلم قومي مصري من الأول للآخر حلم بكر فينه طازة جديد بسلوفانه ما تفتحش قبل كده اختار المجير ما تعودناش الحقيقة كتير نشوف ملحنين بيعملوا غنوة مبنية تماما على, على أساس مقام المجير أو العجم يعني مش كتير اللي, اللي, اللي راحوا للمقام ده علشان صحيح يروح كوبليهات ويرجع لكن بيرجع للمشيير تاني في النهاية يعني من اوله الاخر والمشيير مسيطر على الاغنيه طب بيبتدي ازاي بيبتدي بجملة كمان جات وراها مطبوع على طول بالكورال بيقولوا عربا وين كده ويقولوها مره جواب ومرة قرار وكأنما هو هنا بيضرب كذا عصفور بحجر واحد الدخول يشد الانتباه جدا الطريقة دي في العالم اسمها استكاتو مركاته بيلعبوا بقوة وضربات متقطعة ودخول الكرال هذا الدخول المسرحي وكأنهم بينادوا هذا العرباوي في الصحراء مثلا يعني طبعا ممكن يبقى ده تزيد شوية من الواحد هو بيقول لكن بالتأكيد خيال الاستاذ حلمي في لحظتها كان عاوز يبني بداية قوية بداية لافتة للانتباه وحقق هذا فعلا بعدين بيدخل على رتم زفاوي كده على مقسوم والفرقة بتدخل من اولها شقاوة حلم وكر حلم وكر اخوانا اخذر الملحنين المصريين قاطبة بالجمل عنده الجمل بالكوم فعلا يعني من اولها شقاوة لا لا لا لا لا لا هو ينقل من اللحظة الاولى حالة السعادة دي لكن مش حالة سعادة خيبة حالة سعادة فيها شجن وفيها جمال وفيها عذوبة من من اول لحظة انا لو لو انا مثلا قالوا لي لحن عرباوي دي كنت هفكر بمنطق بدوي الحقيقه هو مفكر فكرش هو دخل نفسه دخل حلمي بكر وبالتالي طلع اللحن مليان جمل ومليان اقول لك ايه اقول لك افكار بالضبط هي دي الكلمه اللي عايز اقولها مليان افكار موسيقية يعني مثلا دايما التسليم بتاعه عرباوي طررارا لما جه يروح النهوند في الكوبليه الثاني اللي هو قلبي يا قلبي الكوبليه الاولاني ماجور زي ما احنا العراباوي يا اصحاب الشبه الحلوه والسنيوره زي ما احنا في في الماجور لما جه يروح النهوند راح طالع من غير لازمه العرباوي قلبي يا قلبي ليه الماجور والمنير اخوات الماجور الكبير والمنير الصغير اخوات عيله واحده مفيش مشكله لكن رايح عند الصبا وده برضه حلم بكر هنا بقى لازم نقول ان هذا فكر حلمي بكر الخاص جدا الملون جدا بلونه هو شخصيا فيقول لك عربا وقحنا في المجير وعاوز في الدون المجير عايز يروح صبا النوى مش اصحاب ومش قرايب يبقى لازم يعمل كوبري شاطر في ده راح اعمل ترادادادادا بقنا في الصبا غرزة صغيرة جدا ترقيصة ترقيصة في اتنين سنتي زي بتوع الكره كده بقينا في الصاب يعني كوبلي ماجير كوبلي مينير كوبلي صاب الرجوع طبعا عن طريق البياتي عن طريق الماجير في الاخر ايه المسكه بتعمل ايه كانوا يفكروا كان في شغل كان في فكر موسيقي كان في بنا كان في حاجه جميله بتحصل رشدي احنا هنا بنقدم تسجيل من حفله هفرقوا على استقبال الجمهور له اتفرجوا على ثباته الغنائي وهو اول مرة واضح بيقدم الاغنية هنخليه قدمها يعني هنسيب الشريط يقول انه بيقدم الاغنية هو منفعل جدا مع الاغنية حتى هتلاقوه بيغني مع الكرال الكرال الجميل عم عبد فتاح عب العزيز وعم عزة الشنتور وعم محي الدين الخضري صوتهم باين جدا واضح ويمكن معهم عيسى ومنصر امامنا برضا عم عيسى عم نصار ربنا يديهم الصحة الكورال جميل قوي البنات كانوا موجودين اعتقد سهير وحكمه ورجاء كانوا لازم يكونوا موجودين في الفتره دي يعني رشدي تحس انه منفعل جدا وعايز يدي الافلات حقها وقلقان شويه من بعض السلالم حلمي حشال وسلالم لكن بالرغم من كده بيفوت فيها زي الصاروخ بسم الله ما شاء الله يلا تعالوا نسمع الحفلة من اول دخول رشدي بصوا التحاموا بالناس وبصوا حب الناس له شكله ايه هى يقدم الأغنية وحنسمع سوا عرباوي حسن أبو عثمان حلمي بكر محمد روش عن غني الأول لحن جديد اسمه عرباوي تأليف لوساس حسن أبو عثمان وتلحين لوساس حلمي بكر وبعدين قول عادوية baby التربيع الترسيم ضلّا يا على الأورا عربا ويا أصحاب الشباب الحين والصنيورا أم التربية الترسيم ضلّا على الأورا وضبّا ينغارت من أص. راصيت على رن الخلخ وعيون يصبى يا ما تتوصى غيوب الطير زغاليل بتبص بصى الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها والبدر يسها لما يراعيها ويش حالنا يا ابو شارع وحاره قلبي يا قلبي يا بالحياه والله لعميلك شارع وحاره وتنها عشا بالليله ض وحبه حبه تصبح عما افرك عليا والصبر هو هو البداوي بابا وقالوا لي اهل الهوى غلابا والله يا هوا مغرم صبابا وقالوا لي اهل الهوى غلابا انا قلت الشاري وما دمت الشاري لو كانت نغم قلبي ربا والله يا هوا مغرم صبابا وقالوا لي اهل الهوى غنا من واصر الهنا في طرحه لي في ياسمين وفي لي اخلف في الحب يلي فجرين الهوى دمعي الوقت سرقني والحقيقة مضطرة اقدم الغنوة الجاية بدون تعليق انا بموت فيها وعشان كده لازم اقدمها ولو حتى جزء منها الغنوة الجاية اسمها كعب الغزال من احلى غني رجدي الجديد فيها والغريب ان احنا مش متعودين نشوف مونير مراد في الشعبي مش كتير بيلعب شعبي النقطة التانية حسين السيد ودمه الخفيف عادة الحقيقة يعني, يعني فكرة ليقوم زلزال في عد ذاتها فكرة ظريفة جدا وماتكنش برضه اتقلد قبل كده وموقعنا في مشكله سنتين في يومين ويومين في سنتين والجو بتاعه والاخر يقول لك ساعتي وشافتها مش ودي حاجات مش ممكن يزبطها ولا مين طبال يعني الحقيقه ظريف قوي منير عامل راست وبيتحرك منه برضه مقاميا رشدي جميل الكرال جميل الفرقه الموسيقيه جميلة الغنوه على بعضها جميله تعالوا نسمعها ومنضيعش وقت كعب الغزال حسين السيد منير مراد محمد رشدي Thank <laughs> you. الارض بتترجح تحت الخلخان انا شايف الارض بتترجح تحت الخلخان ما تبطل تمشي في حنيه ما تبطل تمشي في حنيه ليوم الزلزال ليوم الزلزال ليوم الزلزال تعمل غازات يا بتنّب الغازات كعب الغزال يا فنان بدم الغزال انا كنت مسافر في الصحراء ومشوار طويل غصبني اروح عندك وابيع مواوي انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري الطويل ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواوي اترك مكه رحت شاغلهم يوم نادي اترك مكه رحت شاغلهم يوم نادي سيت نواويلي بقيت انت لوحدك موال بقيت موال ما تبطل تمشي بحنيه ما تبطل زلزال سعد اهرب في يوم سنة الدين بتقرب وتعوض سنة في يومين هي الغزلان كلها زيك عيشة بقلبيت هي الغزلان كلها زيك عيشة بقلبيت ولا انت بس عشان باختي عجبك للحال ولا انت بس عشان باختي عجبك عايز. ما بطل تمشي في حنيه ما بطل تمشي في حنيه لا يمكن الزمان لا يمكن الزمان لا يمكن الزمان قاعد يا بتن دم المزان قاعد بتغزى يا بتن وفات الوقت وما بقاش فاضل غير إن أقول لكم انه ميعادنا بإذن الله زي النهاردة الأسبوع الجاي وقبل 53 وخمسين دقيقة من دلوقتي كل الشكر لمعاونة أيمن فتحي والصديق المهندس دكتور محمد عبد الأدر ومن الهندسة الإذاعية المهندس علي حسن لهم كل شكري وليكم مني كل الحب الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. أسبوعية اعدها وقدمها لكم عمار الشريعي مع تحيات دولة أبو الفدور